إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بِاللَّهِ فَقَّدَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَقَالُوا لَا تَخْذُلُنَّا مِنَ الْعِبَادِ ولا أُبِل وَل أَُور النَهُم فَلَ يُبَير və wow. wow. Yeah. Sa! Wa da hi a kowana my